بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا والتابحات سبحا والتابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم توجف الواجفة تسبعها الواجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة قانوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا بالساهرة ألأتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقالا لربكم الأعلى فأخذه الله لكال الآفرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أعنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع تمكها فتواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنتان مآفعا وضرزت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أما من خاف مقام ربه وله النفت على الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرونها لم يلبتو إلا عشية أو ضحاها.